وَنُريديدُ أن مُ عَ الذيينَ اسْتُبَعفُوا فِي الأوْضِ وَنَ جَعَلَهُ أَئَّ وَنَ جَعَهُ النُوَالِثين وَنُمَكِنَ لَهُ فِي الأررض وَنُورِيَ فِعوونَ وَهَا مَانَ وَجُودَهُ مَا مِنَّ كَان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 فَقَالَتْ هَلْ ادُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتِي يَخْفُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ ناصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيَتَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلْتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَ شِدَّةَهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مبين قال رب إنت 111. فظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم 112. قال رب بما أنعمت علي فلن ظهيرا للمجرمين فَأَصْحَ في المدينةِ خَائِ فَيَةَ رَقَب فَإِدَ الذي استتَن صَرَهُ بِالأَمسَتَصرِخُ قَالَ لَهُ مسَائكَ لَغَو مُبِين. فلََّ أن أرااد أي ي بطِشَبِ الذي هو عدُهُماَاقالَا موسَ ق يمسَأَ تُريد أن ت قتُنيكَ ماَا قتل تَنفسْسَ بالأس إن تُريد إلا أن تتكون جرا في الأرض وَمَا تُرِيدُ أن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخَرَجَ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبَّنَ اجْنِنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ دِينًا قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَا أَمَدِّنَا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ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 أنزلت إلي من خير فقير فجاءت إحداهما تمشي على استهياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا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 111. شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين ان الْقِعَاصَكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهَتَّزُ كَأَنَّهَا جَنٌُّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 فلسنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قال سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْعَالِمُونَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَرْقِدْنِي يَا هَامَانُ 119. واجعلني صرحا لعلي أطلع, لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين 110. واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ 117. ويوم القيامة لا ينصرون 118. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 وما كنت بجانب الغرب إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وَمَا كُنْتَ تَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَنكِرَاحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ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 Dillahi huwa ehda minhum ma attabi'hu in kuntum sadiqin fa illam yastajibu lak fa'lam ann ma yattabi'una hawahum مِنَ الله إِنَّ الله لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِمْ هُمْ به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 ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا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 شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون افما وعدنا وعدا حسنا فهو لا يقيه كما متعناهم متاع الحياه الدنيا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 يَبْتئُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ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 114. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 115. ونزعنا من كل أمة شهيدا 116. فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِم وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتُنُوءُ بِالْعُصْبَةِ لِلقُوَّةِ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 وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتَهُ على عَلِمٌ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَن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 وَقَا الذي نَ أُوتُ العِلمَ وَإلَكُم تَوابُ اللهَّ خَير لِمَنْ آمَنَ وَعمِلَ الصَالِحَا وَلَا يُنَقاهَا إَِّ الصَّابِون فَخَسَقْْ نابِهِ وَبِدالِهِ الأأَب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 صيرين واصبح الذين تمنوا ما كانه بالامس يقولون يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان أن الله علينا لخسف بنا وهي كأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا 119. والعاقبة للمتقين 110. من جاء بالحسنة فله خير منها 111. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون 112.